بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا الله ولا تطع الكافرين والمنافقين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 وما جعل ازواجكم الا لتاغيرون منهن امهاتكم وما جعل ازواجكم الا لتاغيرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم افواهكم ذاق قومكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَإِن لَّمْ وَلَسَ عَلَكُمْ جنااحم فيِي مَا أَخقَتُم بِهِ وَلَكَِّ تََّدَت أُلوبُكُم وَلَيسَلَكُم جنااخُم فيِي مَا أَخقَتُم بِهِ وَلَك م تَ مدَت أُلوبكمْ وَوكانَ اللههُ غَفُور وكان الله غفورا رحيما ان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم ان النبي اولى بالمؤمنين 113. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا 114. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب وإلى أولياءكم معروفا إلا أن تفروا إلى أولياءكم معروفا في الكتاب مسكورا كان ذلك في الكتاب مسكورا وإذ 117. ومن وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم 118. وأخذنا منهم ميثاقهم ميثاقا غليظا اخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم ليسال الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين, عذابا أليما وأعد للكافرين عذابا أليما يا 111. الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها 112. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وَوكانَ الله بِمَا تََّلونَ بَص وَوكَان الله بِمَا تََّونَ بَص إجُكُم مِ فَوطِكُم وَمنِنْ سْفَلَنٍكُ وَإِذَا غَشَّتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا وَإِذَا غَشَّتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا هُنَالِكَ وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وإذ قال الطائفة, الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم نَبِيٌّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيُّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلّونَ الْأَدْبَارَ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤولًا وَكَانَ قُل لَّئِن يَمْسَسْكُمُ الْبَأْسُ أَوْ ضَرَبَكُمْ قل أَوْ حَاصَرَكُمْ أَوْ قَذَفَكُمْ أَوْ جَاءَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ دَمٌ أَوْ عُيِّنَكُمْ مِنْ أَلِيمٍ فَلَن نُّكْرِهُكُمْ عَلَيْهِ وَلَٰكِنَّكُمْ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُم رَّحْمَةً ۚ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم سُوءًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وليا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 ولا يأتون الباس الا قليلا ولا يأتون الباس الا قليلا اشحه عليكم اشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور كالذي يغشى عليه من الموت هم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير وكان ذلك الله يسير يحسبون الأحزاب لن يذهبوا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 وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَنُوا إِلَّا قَلِيلًا وَلَوْ كَانَ فِيكُمْ مَا إِلَّا قَلِيلًا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 واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِمًا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا وما بدلوا ل جذَ الله الصادقينَ بِصِقِهِم وَيُعّبَ المُنَافِقينَ إ شَ أَو يتُ بَعَلَهِم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 وَكَثَ اللهَّهُ المُؤمننين القتال وَكثَ اللههُ المؤمنينَ الكتال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 اب صَيصهِم وَقَذَتَ فيِي قُلوبِهِ مُهرُبَ فَريقَ تَكُتُرُونَ وَتَأسِونَ فَريق وَأَوسَكُم أَرضََّهُم وَذيارَهُم وَأَمولَهُم وَأَض لَمْ تَطَأُوهَا وأأَسَكُمْ أَرضَهُم وَذارَهُم وَأَولَهُم وَأَضَ ذلك وكان الله على كل شيء قدير وكان الله على شيء قدير يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تدرنون الحياه الدنيا وزينتها فتعالين يا إن كنتن, إن كنتن تررن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا إن كنتن تررن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين الحياه الدنيا وزينتها فتعالي لنمتع كن واسرح كن سراحا جميلا وان كنتم تدرن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما وإن كنتن لتردن الله ورسوله والدارة الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا لساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مضتين واعترنا لها رزقا كريما ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها جاءني واعتدل لا رزقا كريما يا نساء ان نبي لست من النساء يا نساء ان نبي لست من النساء ان اتقيتن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 وَقنَ فيِي بوتكَُّ وَلا تَبَوجةَ بَوج الجهلية أُى وَق فيِي بوتِك الن تَبَجتَبجهلية الأُلا وَأَقِم الصلاةَ الزكاة الله وَرسُولله ووتق الن الصة وآات الذكة وأق النله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 وَكُ ماَا يُتْلَ فيِي ووتكُ مِنْ آياتِ اللههِ وَالْحِثْمهَ وَقُ ماَا يُتْ ل فيِي آيات اللهِ وَالْحِثْمَ إِ اللهَّهَ كانَ طيفًا خَبيير إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والقالتين والقالتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين, والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والفاشعين والفاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فرودا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 والذاكراة اعد الضمام لهم موفرة وان وعظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم وما كان لمؤمن ولا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له رسيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وإذ تقول اتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق أن تخشاه اتق الله وتخفي في نفسك الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها غطرا َلََّا قَب زَيد مِنه وَطرًا زَوجن كهكَلا يكونَ على المُؤمنينَ حَرج لَ حرج 129. زوجناك هالكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا وكان امر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له, كان فرض الله له سنة الله في الذين خلو من قبل 119. وكان أمر الله قدرا مقدورا 110. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله 111. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا الله اذ الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين لا كان محمد ا هُوَ الله بكل وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وسبحوه بكرة, وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ نُمُرُنَاتِ إِلَّا لَنُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ, أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بان لهم ان الله فضلًا كبيرًا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل الله وكفى وكفى بالله وكيلا, وكفى بالله وكيلاً يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن يا 124. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتذونها 125. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن لَنُنَذِرَنَّ الَّذِينَ تَعْتَدُونَ نَحْنُ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنا لَكَ أَزْوَاجُكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ وَمَا مَلَكَت يَمينُكَ مَِّا أَفَ أَ اللهَّهُ عَلَيكَ وَبَناتِ عَّكَ وَبَنَاتِ عََّاتِكَ وَبَناتِ خَالِكَ وَبَناتِ خَلَاتِكََّاتِ هَا جَغنَّ مكَ وَمراءةَ مُؤمِنَ وَنَا نَكَت يَمينكَ مَّا وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً, وامرأة مؤمنة إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِمَّا